ولا تتمنوا ما فضّل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن وسالوا الله من فضله إن إن الله كان بكل شيء عليما